وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا لَقَدْ جِئْتُمْ لِجَنَّتِكُمْ فَاتَّقُونَهَا عليكم طبتم فادخلواها خالدين